شبكة مزامير آل داود تقدر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحبذ وإياك نستعيد اهدنا الصراط. واستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله اذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَقِلُوا مَا أَخَذَتْهُمُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِالضَّلَالَةِ أَمْ Wallahu ra'uf أن الله حكيم هل يوم يَسْخَرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ طِيَانًا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ في اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيهنات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم مستهم البأس والضر وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا.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 ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولا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 وقدموا لأفسكم وتقوا الله واعلموا أنكم ملاقو وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عبدا لأيمارك أن تروا وتتقوا وتصلحوا وتصلحوا بين الناس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 والمطلقات يترفصن بأنفسهن فلا تتقرون ولا يحل لهم أن يكون ما خلق الله في رحمه إن كن يؤمن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وضعولتهم أحق برد في ذلك الأراضي صلاح. ولهُنَّ مثَلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ فِي الْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الْتَلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاءَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يحل لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا أَتِيْتُمُهُنَّ شَيْئًا إلَّا أَن يَخَافَ. إلا أن يخافا ألا لا حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فَيُطَلِّقُهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن, أن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ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 وَإِذَا قَلَّقْتُنِ السَّائِفَ فَلَا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْبُلُهُنَّ فَلَا تَعْبُلُهُنَّ أَنْ يَكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ الْمَعْرُوفُ ذَلِكَ يُعْضُبِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُعْمِلُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وأطهر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 أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعبون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبعو الكتاب أجلة واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسهم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرقوا لهن فيض ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً متاع المحسن ويطلقتمهن من قبل أن تمسوه وقد فرقتُم وقد فرقتُم لهن فريضة فلص ما فرقتُم إلا أن يعفوا أو يعفوا الذي بيده أو يعفوا الذي بيده عقدة نكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم.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 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أروف حذر الموت فقال له الله موت فقال له الله موت ثم أحيأهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أدر الناس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 فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم قالوا عبنا أفرق علينا صبروا وثبت أقدامنا وثبت على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه من يشاء.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 وأتينا عيسى بن مريم البجينة وأيدهنا بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاؤه ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومن that won't